إلا من خطف الخقفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقناه إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا وَإِذَا رَأَوْا أَنَّهُمْ يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنَّا ذَٰلِكَ إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا ما هي شجرة واحده فاذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون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 124. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين 125. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين 126. وما كان لنا عليكم من سلطان 127. بل كنتم قوما طاغين 128. فَأَلْكَانَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَنَّا لَنَتَارَكُوا آلِهَتَنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ بَلْ جاء بالحق وصدق لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه مكرمون في جنات النعيم على سرر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 palian fa tala fa rahu fi 121. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين 122. أفما نحن بميتين 123. إلا موتتنا وما نحن بمعذبين 124. إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون 126. أذلك خير ذُللن ام شجرة الزقوم ان جعلناها فتنة للظالمين انها شجرة تخرج في اصل الجحيم طلعها كانه رؤوس الشياطين فانهم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 وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمْ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ جَزَيْنَا الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا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 قال أتعبدون مَا تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فاجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً فَإِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قال يا, بني قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ santajidun inshaallahu sabirin falamma aslama antal lawlil jabeen wala daynahu an ya ibraheem qad saddaqta ru'ya inna وَأَفْدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى الْبَرِيِّنَ كَذَلِكَ كَانَ جَزَاءَ الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريته ما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى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 116. إنهما من عبادنا المؤمنين 117. وإن إلياس لمن المرسلين 118. إذ قال لقومه ألا تتقون 119. أتدعون بعنا وتذرون أحسن الخالقين 110. الله ربكم ورب آبائكم الأولين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 فَنَبَتْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ صَقِيمَ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِ مَاءً مِّنَ السَّمَاءِ يُنْبِتُ بِهِ زَرْعًا فَأَمْنُوا فَمَتَّعْنَاهُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاسْتَفْتَحُوا ۖ نَّرِيدُ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَا فَوْهُ وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ يَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهَ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينهم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 وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ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 112. وأبصرهم فسوف يبصرون 113. أفبعذابنا يستعجلون 114. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسناهن على المرسلين والحمد لله رب العالمين